وَلَسْتَافِف الذيذينَ لا يَجدونَ نكاحًا حتىَا يُغْنِيَهُم اللههُ مِ فَظُلِه وََّذينَ يَبَتَغُون الكِتابَابَ بَِّا مَلَكَت أَمَانكُم فَكاتِبُهُم إن عَِم تُم فيِيهِم خَيرَ وَآتُهُ مِم م لِ اللههِ الذي آتكُمْ